চলু নিন ও হুম لا লয়ু সনু من دعاء ই হুসনূ ওদক হু রহমচি বসলকূল হলি লয়ূল وَمَا فظُُّ السَّاعةَ قَائِمَ تَ وَلَ إِوجِْتُ إلَ رَبّ إِ لِيع دَهُلَحُسْنَا فَلَنُ نَبِّ أَنَّذينَكَ فَو بِمَا عَمِلُ وََلَ نُذيقًاَّهُم مِن عَذاَابِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ أن أضل ممن هو في شقاق بعيد فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق অন্যি ব্যিকহু আলকুশ ইহিদ অল ইহু সি মিল মিল অল إِنَّهُ بِكُلِّ বিখল্লি মুহী